وَل تَقُتٌُ نَفسََّك حََّ مَلههُ إَّ بِ الحَ وَل تَقتُ نسكَك حََّ مَ اللهَّهُ إَّ ب حَدْ وَمَن قُتِ فَقَدْ جَعَلْنَا لَهُ وَلِيًّا صِنْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَسْمِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَمْ يَكُنْ نَظْلُمُ مَن ثَقُلِيَ عَلَيْهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَسْمِ إِنَّهُ كَانَ